موسوعه النابلسي ل ع ل و م الاسلاميه ا ق الانسان من عقل ا ل ذ ا ب ل س ي ل ل ع ل و ا ل ا ل ا م ه 「そこは」<音声><音声> ق ر ا باسم ربك الذي خلق ا سلام ا ق ر وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم الانسان لله Hello! you <laughs>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 We、mm、will... -hmm. Mm -hmm. you、no. سمله للذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين والمفكين حتى تاتيهم البينا Oh. وما ََ تفرق َََ الذين َِّ ا و ت ُ ا الكتاب ِ الا َّ فلصين <تصفيق> له م ل د ي ن أخونا وما امر الهي يعبدون مخلصين له في دخله I'm you 「うな In t i s letter, إ ذ ا سلزلت الارض زلزالها واخرجت ا ل أ ر ض أ س ق <تصفيق> ا د ا よめ。 بسم الله الرحمن الرحيم والعادات قد ص ر Bye. بسم الله الرحمن الرحيم والعليات ضد حنف العليات خلقا الموليات ولحى ا المغي والصرخ فاثرن بهن ا Thank、you Thank y o 「こんにちは」<音声> I'm s o r w y I'm late. Amen.、Well كلا ل سوف تعلمون ثم كلا ل سوف تعلمون كلا د ع و ت ع ل م و ن ثم ل ت س أ ل ه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الامزه الذي جمع ما Hey!、Um.